خيام الغول قد أ ر ه ا ق ت روحي وقد زدت الجراح إ ل ى جروحي غدا عند ا ل م ل ك لنا سؤال عن ا ل أ س ر ى وعن تلك الصروح ي عن ا ل أ س ر ى وعن تلك صروحي خيام ا ل و ل قد ارهقت روحي وقد زدت الجراح الى جروحي غدا عند ا ل م ل ك لنا سؤال عن ا ل أ س ر ى وعن تلك s e s Ruhi.